قوا أجتَنا لتافِكَنَا عَنْ آلِهَتِناَا فَاتنَا بِماَا تَعدُونَ إِ كُ تَ مِنَ الصَّادِقِين قلَ إَِّ مَعِلْمُ عادَ اللهَِّ وَبَلِّغكُم مَا أُررسِْلتُ بهِهِ وَِ يَأَْرىَكُم قَوْمَ تَجَهَلون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن فِيهِ فيه واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وَجَعَن لَهُ سَهُ وَأَبَصورهُ وَفْئِيدَتَهُ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمُ سَمعُهُم وَلَا أَبَصرُهُم وَل أَفئِدَتهُم أمَا أَوْنَا عَنْهُم سَمْعُهُم وَلَا أَبَصَرُهُم وَلَا أَفْسْتِدَتُهُم مِن شَيْئ إذْكانوا يَجَحَدونَ بآياتاتِ اللَّهِ وَحاق بِهِم وَحاقَ بِهِم مَا كانَوا بِهِ يَْتَهْزون